كان عبدا شكورا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسد في الأرض مقرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُؤُنَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُنِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعونا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَنَهَا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المستد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا أسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي الَّتي هي أقوى ويُبشّر المُؤمنين ويُبشّر المُؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً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 فَمَحَونَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً النَّهَارِ مُبَصِّرَةً لِتَبْتَوْ لِتَبْتَوْ فَضْلًا مِالرَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَاعَ أَرَاهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابَيْنِ الْقَانِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابَيْنِ الْقَانُ مِنْ سُورَةٍ كِتَابَكَ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 أمرنا وترفها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدم مرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وَكَفَأَبِرَ رَبَّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَدْجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَى هَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمدها أولئك وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تقضينا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالواح والمالدين إحسانا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 كُرًا وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بِإِتْغَاءِ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا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 ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطعا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 شيئا الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا.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 وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده واللوا على أدبالهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذهم نجواب إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أو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 لا يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول من فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد وتظنون إن لبثتم إلا بثم إلا قلنا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 في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا دعو دزبور قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا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 ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمودا قت مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ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 قال أرعيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن اخرتني الى يوم القيامه لا احتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم ما جزاء موفورا وَأَسْتَفْزِزْ مَنْ أَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِ بَعْلِهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَأْرِكُمْ وَشَأْرِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَّا بِرَبِّكَ وَكِيلًا رب كَمْ لَذِي يَسْجِي الفلك في البحر فِي من لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي البحر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 لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أي يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيع. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرعون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن عليهم شيئا قليلا إذا لاتخذوك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 من الباطن كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.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 لا يأتون بمثلي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا وسولا وَمَا مَنَعَنَا سَأَنْيُؤَمِنُ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَاءِ إلَّا أُقَانُ إلَّا أُقَانُ أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا الرَّسُولَ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ من السماء ملك رسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبير بصيرا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا تَجْدَ لَهُمْ عُلِيَاءً ونحشرهم يوم القيامه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكموا صما ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذكنا عظاما ورفاتا أئن لمبعوثون خلقا جديدا أو يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ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 فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 الَعَلَى مُكْثِهِ وَنَزَّلَهُ تَلْزِي لَهُ قُلْ أَعْمِنُ بِهِ أَوْ لَا تُعْمِنُ قُلْ إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم إذا يتل عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعوله ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع وَلِادْعُ اللَّهَ أَوْ ادْعُ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يتخذ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في الملك